الله من الشيطان یا ما أن كل اوه um.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 Quand <laughs> دس من خالقين جذ يزيان تنو قل متلف ينعن ين ويعني ان مُعَدِّمٌ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ معه Oh, <laughs> dear. وَذِخْرُهُ آتِي سَلَامٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ